مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يحلم إن لا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قولوا إننا تطيرنا بكم لا إن تنتهوا لنردمنكم ولا يمسنكم مننا عذاب خميم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قَالَا يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَحْبُدُ اللَّهَ فطرًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَأْخُذُ مِنْ دوني آليها في يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينتقمون تنيا اذا لفي ضلال مبين تنيا امنا قُل رَّبِّكُمْ فَاسْمَعُون لِتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ لَئِنَّ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ